هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعفلون هذه جهنم التي كنتم توعدون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 وَلَ نَ ش ألَقَ نَسْنَا عَلَ أَْيُونِهِ فَسْتَبَقُ الصِاقَ فَأَن يُبَصِرون وَلَ نَ شَ أُلَمَ سَخنَاهُم عَ مَكَانتِه فَمَستَقَعُ بَأ وَلَا يَجعون وَمَن عَمِرْهُ نُكِتْ سُفِ الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ من كان حيا ويحق القول على الكافرين